قالت هامسة تسألني ما الحب وما لا تتحجب فأجبت يضم ناراً تتسع وتلغى قالت هامسة تسالني ما الحب وماذا تتحدث وقلبي يكتوب ناراً وتتساب وتذ الحب جواد يحملنا يجري يشتد ولا يتعب الحب ربيع وشتاء صيف وخريف قد تعجب الحب طيور تتغنى بالشوق نشيدا يتصبى قالت هامسة تسألني ما الحب وما لد تتحجب فأجبت وقلبي يكتمه نارا تتسعر تتلهب قالت هامسة تسألني ما الحب وما لا تتحجب فأجبت وقلبي يكتمه نارا تتسعر تتنهى الحب نقاء وعطاء بسقاء يعطي لا يعتاب الحب جداول جارية نبع دفاق لا ينظر الحب شراب رقراق كالكوثرك الماء الأعذاب قالت هامسة تسألني ما الحب وما لتتحجب فأجبت وقلبي يكتمه نارا تتسعر تتنهى لات هامسه تسالني ما الحب وما لتتحجب فاجبت وقلبي يكتب نار انت الحب رياض وجنان ولعيم فيه نتقلب الحب ظهور وصدات ودعاء في الليل الغيه فالحب فداء تضحيه إيثار في هذا المذهب قالت هامسه تسالني ما الحب وما لم تتحدث فاجبت وقلبي يكتوم منا وان تتساب وتتل الحب وما لم تتحدث فاجبت وقلبي يكتوم منا وان الحب مسيرتنا الكبرى نحو العلياء هي المأرب الحب عوالم تتناهى وفضاء متسع أرحى الحب عقيدتنا السمحى نور يتلألأك الكوكى قالت هامسة تسألني ما الحب وما لد تتحجب فأجبت وقلبي يكتمه نارا تتسعر تتلهى قالت هامسة تسألني ما الحب وما تتحدث فاجبت وقلبي يكتبون نار تتشاع وتتل قالتهامسه تسالني ما الحب وما لم تتحدث فاجبت وقلبي يكتبون ون تتشاع الحب وما لم تتحدث فاجبت وقلبي يكتبون ون قالت هامسه تسالني ما الحب سق وما لم تتحدث فاجبت وقلبي يكتمون وان تتساب وتتنط قالت هامشه تسالني الحب وما لم تتحدث فاجبت وقلبي يكتمون وان تتساب وتتنط قالت هامشه تسالني ما الحب وما لم تتحدث فاجبت وقلبي يكتمون وان تتساب وتتنط قالت <سؤال> تسألني ما الحب وما لت تحجب فأجبت وقلبي يكتره نارا تتسعر تتلهب قالت هامسة تسألني ما الحب وما لت تحجب فأجبت وقلبي يكتره